وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتقذوا دينهم لعبا ولهما وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 وَأَمْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَقُولُ قَوْلُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَهُوَ الْحَكِيمُ